في جنته ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه ونسال الله ان يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير هذا مجلس قراني متجدد فعود حميد لكتاب الله جل وعلا نسال الله ان ينفعنا وان يرفعنا بالقران كانت لنا مجالس مع بعض صور الجزء الأخير من القرآن جزء عام وكان آخر ما وقفنا معه سورة الإخلاص نسال الله يرزقنا الإخلاص في الخول والعمل ونحن على موعد مع بداية لإغلافات إيمانية مع سوره من صور هذا الجزء المبارك سوره المطففين، والصورة المطففين سوره تقول أغلب العلماء أنها سوره مكية، بعض العلماء قالوا أنها مدنية، لكن الأكثر على كونها مكية، و قبل ذلك طابع القرآن المكي، وأنه في معظمه وغالبيه. ايات تخاطب القلب تنتشل الإنسان من هذه الدنيا لتوقفه على أحداث الآخرة ومآله ومصيره وما هو مقبل عليه تحفز الإنسان للاستعداد لليوم الآخر صورة المطففين من القرآن المكي آيات قصيرة متلاحقة متتابعة توقظ القلب تبوث في الحياة يدفع الجوارح للعمل وهي صورة لثو الثمانون في ترتيب صور المصحف بعد صورة الانفطار وقبل سوره الانشقاق آياتها ست وثلاثون آية موضوعات الصورة موضوعات متنوعة. أهم موضوعات للسورة الموضوع الأول يتكلم عن المطففين وصفات المطففين وتحذير الله جل وعلا لهم بعد ذلك تتكلم الآيات عن هول يوم القيامة وقيام الخلق للوقوف بين يدي رب العالمين والسؤال والحساب ثم بعد ذلك كلام عن فجار وكتاب الفجار نسأل الله أن يجعلنا من الأبرار بعد ذلك كلام عن المكذبين بيوم الدين وصفات هؤلاء المكذبين إما بالاعتقال يعني يكذب بأنه لا يعتقد أن في يوم قيامة أو يعتقد أن في يوم قيامة لكن عمله يكذب ذلك هذا عمل إنسان لا يعتقد أن في يوم قيامة بعد ذلك كلام عن الأبرار ونعيمهم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة نسأل الله أن يجعلنا من الأبرار ثم آخر مقطع من الصورة يتكلم عن المجرمين وسخرية المجرمين من أهل الإيمان الذين اجرموا كانوا كانوا من الذين آمنوا ويطلقوا الآيات ثم بقالوا للأبرار و المؤمنين و مآل الفجار والمجرمين عياذا بالله نسال الله ان يجمعنا في جلته ويجيرنا من عذابه وير للمطففين كلمة ويل العلماء لهم فيها قولان القول الأول أن ويل واد في جهنم بعيد القعر شديد الحر تستعيد منه أرضية جهنم نسأل الله أن يعيدنا من عذابه وأن يجيرنا من سقطه وأن يشملنا برحمته القول الثاني خلي بالك الويل تهديد ووعيد الإنسان ممكن ما يهموش التهديد ولا الوعيد لا يأبى للكلام لا يقيم للكلام وزن في أحوال يعني أنت لو حد بيهددك ممكن الكلام ده لا يكون له قيمة لا يحرك فيك ساكنا في أحوال إما أن يكون هذا الذي يهدد الإنسان ضعيف ما يقدرش ينفذ الكلام اللي هو بيقول أو يكون بين التهديد والوقت الذي سينفذ فيه هذا التهديد وقت ما يبقى إيه وقت آه أكون الإنسان خلاص عمل أي حاجه هرب يكون اللي بيهدده مات أو ضعف أو يكون الإنسان اللي المهدد عنده قدرة على الهرم قادر أهرم أو يكون يغلب على ظل هذا الذي يهدده سيضعف على بل ما يجري ينفس اللي بيهدد به ما يجري شيء لكن الذي يهددهما هو الباب الذي لا يموت القوي الذي لا يضعف القدير الذي لا يعجزه شيء في نفس الوقت الإنسان إليه راجع حيروف فيهم فأين تذهبون مدن ويرجع إلى الوقوف بين يدي هذا الذي يقول له ويل تهديد وعيد إذا كان الذي يهدده قادر قوي باقي وأنت إليه لا لازم تقف وتعمل حساب لهذا التهديد ويل للمطففين ويل كلمة دي لما تشوفها في القرآن سوء للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل لكل همزه لوم لازم تشوف الكلام اللي بعده وتقف مع معاني في ايه باي شيء ذهبت القدير الذي انا اليه راجع وانا ضعيف ففروا من الله ها الى الفرار من الله لا يكون الا الي إليه. انت مش هترجع أي ما أنت سترجع ان كل ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا لقد احصوا وعدوا وعدوا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ويرى للمطففين التطفيف أصل النقص في الكيل والميزان ولكن الامر بيشمل امور معنويه لكن الاصل ان التطفيف هو النقص لما يكون طيب من المطففين يرى قال الذين إذا اكتالوا على الناس لما يكون له الحق يستوفون أنا مش هتنازل عن شيء من الحق أبدا وإذا أكلوهم أو وزنوهم لما يكون مطلوب منه يدفع الحق يوزل لغيره يشهد على غيره يقول الحق في غيره يخسرون سبحان الله أصل التطفيف في الكيل والميزان كما قلت لكن يتعدى إلى أشياء معنوية والتطفيف لون من ألوان الظلم والظلم بكل ألوان وأنواعه محرم حرمه الله جل وعلا على نفسه وجعله بين عباده محرم وتوعد اغله واخبر ان الظلم ظلمات يوم القيامه وقال صلى الله عليه وسلم اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب التطفيف اصل النقص في الكيل والميزان وعدم اداء الحقوق كامله مع استيفاء الحقوق كما وصف ذلك رب العالمين ده في دلالة دي, دي معاملة البيع والشراء ده معاملة ولا عبادة زي الصلاة والزكاة والحج دي معاملات ده رد على بعض الناس الذين يظنون ان العبادة في المسجد بس لا ان الدين ليس له سلطان على المعاملات الدين تشمل احكامه كل حركة و في حياة الانساء كل حركة و ساكن في حياة الانساء الله حكي دينه لاك المشكل واحكام تمشي بالطريقة الفلانية بحسنان ما تمشيش بالطريقة الفلانية ولا تمشي في الأرض م定حل ما, ما تمشيش بالطريقة الفلانية ولا تصعي وخدك للناس النظر له احكام ينفع تبص الكذا وحرام تبص الكذا السماع له احكام اسمع كذا ولا يجوز ان انت تسمع كذا تأجر وتأخذ حلها العسلات لما تسمع كذا وتأخذ سيئات لما تسمع كذا زيارة المريض لها احكام الخروج من البيت معاشره الزوجه معامله الجار البيع الشراء الزواج الطلاق الحرب السلم الحزن الفرق كل شيء قل ان صلاتي ونسمي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ديننا في كل شيء له حكم يعني يتدخل في البيع والشقاء والاقتصاد وكل حاجة ولا ينتظم شيء إلا إذا نظمه شرع الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوذون وإذا كانوهم أو وزنوهم يؤسرون حذر القرآن من ذلك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان وأغف الكيل إذا كلتم سبحان الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ظهرت فيكم قوة أو الوحدة إذا ما ظهرت الفاحشة قد في قوم حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين من قبل أمراض ما سبعاش عنها أبنى كلا ناس عمانيش فالجميع ربما المسلمين الخصلة الثانية يحز النبي صلى الله عليه وسلم من التطفيف في الكيل والميزان والعقوبه على ذلك اللي يتحايل في الكيل والميزان ويغش في ذلك ويظلم في ذلك ويستوفي حقه وينقص حق الاخرين قال ولم يطففوا الكيل والميزان الا اخذوا بالسنين شوف العقوبة فقط وقف حال وشدة المؤولة الناس تعاني سبحان الله من كسب أيدي الناس ضار الفساد في البر والبحر بما دواقع ضار الفساد في البر والبحر السبب بما كسبت أيدي الناس الذي يقع العقوبه الابتلاء ليذيقهم بعض الذي يعمل بعض مش كل ايه يا رب لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون ممكن ربنا بيديها على الناس علشان الناس تفوق وترجع من اسف ان الناس تشتكي ليل ونهار والمساجد خالية المساجد خاليه الصلوات هو المفروض ان العبد لما يكون في هم وهم يرجع الى الله ولا يفرط احنا مش سامعنا منذ قليل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يا ربنا مديون ومريض بشور بنت وعليا دين لفلان وعايزه اجيب العلاج لفلان طيب جميل حي على الصلاه لا معلش أنا أجيلك ساعة الاقامه، أجيلك في الركعة التالية أو التالية سبحان الله حيا على الفلاك تعال خمس مرات في اليوم يرسل ممن ينادي عليه وأنت تطلب منه وجميع حاجتك عنده وبيده سبحان الله طب يمكن يوم ظرفه أو المريض أو أو أو لا ده مصر على ذا هو ما سمع فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تخيل دي لو كانت في في صلاتهم ساهم والسرحان اللي احنا بنسرحه في الصلاة كان كم واحدة ينجو ولا واحد ولا واحد من رحمة الله الذين هم عن في صلاتهم سواء وهذه بليه والاصل اني استرجع الى الله ليرحمهم لينعم عليهم طيب قال الا اخيذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم الى اخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال فما الذي يدفعهم الى النقص من حقوق الناس حتى لو في شهاده ما ينفعش تنقص من واحد حق لما تطفش لازم تشهده بالحق ده رب العالمين لما اعلن شهادته في ناس بتقول ان الله ثالث ثلاثه بتقول ان الله هو المسيح ابن مريم بيتقول ان المسيح ابن مريم هو ابن الله ان له زوج وان له ولد لما ربنا بيقول شهاده فيهم بيصب الله لنهاه ومع ذلك ومن اهل الكتاب من الى اتمنوا بقنطار يؤديه الي فيهم ناس منه ده في مين يا رب في من يكفرون بك ومنهم من اتمنوا بدينار لا يؤديه اليك الا ما دونت عليه قائما الايات النبي صلى الله عليه وسلم لما الشيطان اتى في صوره انسان يريد يسرق من مال الصدقه مره واثنين وثلاثه واميرر يمسك به ويريد ان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر مره قد يعينهك شيء وتتركني قال بل فعلمه قراءه آية الكرسي قبل النوم وقال لا يزال عليك من الله حارس الى ان تستيقظ فحكى ابو هريره للنبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان علمك قال صدقك سبحان الله ده الشيطان ايوه هو في ذي صادق صدقك وهو هو شيطان اه اللي هو حق لو نطق بالحق اكثر الناس واضل الناس نقول هذا حق ولو نطق بالباطل ابر الناس وافضل الناس نقول هذا باطل مش تطفيف ونجامل فلان وإيه نأتي على فلان فالتطفيف وضخص الحقوق سواء كانت ماديه أو معنوية من الظلم من الذي يدفع الناس لذلك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اللي دفعهم لذا نسيانهم لذا؟ مع هذه لا يلتقي في المره المقبله ان شاء الله احبكم في اقول قولي هذا استغفر الله لي لكم. السلام عليكم الله